بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أباديل. ترميهم بهجارة. سِن جِيل تَمِيمٍ بِحَجَارَةٍ مِنْ سِن فَجَعَلَهُمْ كعص مأكول فجعل